إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم أيها الإخوة المسلمون ايتها الأخوات المسلمات يبدو أنه ما من ظاهرة يشير القرآن العظيم إليها ويلفت النظر إليها إلا وهي محكومة بقاعدة علينا أن نكون مؤمنين بها واثقين وهي أي هذه القاعدة أن إمكان التحقق منها قائم ومتاح على قدر الاهتمام الإنساني والعنو الآدمي ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إخواني واخواتي أن الله تبارك وتعالى حين يقول مثلا انه خلق كل شيء فقدره تقديرا يمكن التحقق من هذه الظاهرة عجيب مع أنها بوجه من وجوهها تنتمي إلى الغيب تنتمي إلى الغيب تنتمي إلى عالم الأمر بوجه من وجوهها لأن الله أرادها وأصدر إليها الأمر لتتخلق على هذا النحو مقدره موزونة لكن القاعدة التي أشير إليها أيها الإخوة والأخوات تؤكد أن هذه الظاهرة، ظاهره التقدير مثلا بوجه آخر وهو الوجه الشهودي من وجوهها يمكن التحقق منها ويمكن إثبات أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء تقديرا قدر كل شيء تقديراً حتى بلحاظ الوجه الغيبي الأمري لهذا الموضوع ولخطبة في هذا الموضوع كشفت فيها النقاب بفضل الله وتوفيقه عن هذه المسألة وهي خطبة التزامنية خطبة التزامنية إذا قال الله تبارك وتعالى إنه أحسن كل شيء خلق أي أتمه وجمله واتقنه وهذا هو الإحسان وهذا هو الإحسان وجاء النبي المعصوم صلوات ربي سليماته عليه واله وصحبه ليقول الحديث المخرج في صحيح مسلم ان الله تبارك وتعالى كتب الاحسان على كل شيء وهذه لفظ عام ايها الاخوه لم يتفطن اليها معظم الشراح فظنوا ان هذه المكتوبيه انما تلحظ الفعل البشري وحده غير صحيح النبي يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء كما قال تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه كتب الاحسان على كل شيء فما من شيء احدثه الله واوجده وخلق الا واحسنه او الا احسن كما قال الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ولذلك من باب التشبه ايها الاخوه بفعال الله فيما يجوز ويشرع علينا نحن ايضا ان ناخذ بحظنا وقسمنا من احسان افعالنا وتجويد مأتياتنا ان الله كتب الاحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة اسم هيئة ليس اسم مرة هذا اسم هيئة كيف يكون القتل قتلة هذه قتلة وليست قتلة واحدة كيف نقتل العدو الذي يستحق القتل أيها الإخوة بحزن بإتقان بجمالية جمالية حتى في العقاب عجيب جمالية في القصاص جمالية جنائية وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة اسم هيئة كيف نذبح ولذلك قال مشيرا الى نمط من هذا الاحسان وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته انه يامر بذبحه جميله ذبحه متقنه محسنه مجوده ولذلك في الحديث الاخر حين راى رجلا يتعسف في قود الشاه الى مصيرها الاخير قال ويلك اتريد ان تميتها مرتين الى ان قال قدها الى الموت قودا جميلة وين الذبح الجميل قال اين الذبح الجميل طبعا هذا النبي محمد الصادق الأبر الاطهر المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه واله وصحبه الذي يمتح من معين القران الذي يستمد من هذا النبع الزلال الفياض الرباني وبلا شك انه وقف مرات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مع الموارد من أمثال فاصبح الصفحة الجميل الله يريد أيها الإخوة أن نصف عن أعدائنا وعن شانئينا وأردائنا ومبغضينا صفحا جميلا صفحا لا نتعقبهم أيها الإخوة من ورائه بثأرا أو انتقام ولا بعيب بل ولا بعتب هذا هو الصفحة الجميل وقرأه قول الله تبارك وتعالى في موضعين من سورة يوسف فصبر جميل الله يتحدث عن الصبر الجميل انها الخلائق الجميلة ليست الوجوه الجميلة فقط ليست الأشكال المستحسنة البهية البهيجة إنما السلوكات والأفعال والمأتيات فصبر جميل والصبر الجميل هو الذي لا تذمر معه ولا تسخط هو الذي لا تذمر معه ولا تسخط إذن صبر جميل وقرأ في القرآن الكريم عن الهجر الجميل هجرهم هجرا جميلا عجيب الهجر الجميل نفس الشيء هجر لا يعقبه غيبة ولا نميمة ولا محاولات تدستس وإيقاع ووشايه وسعاية وإضرار بالمهجور انما أتركه وشأنه أتركه لله تبارك وتعالى هذا هو الهجر الجميل هذا هو الهجر الجميل وهو في حق العدو وهو في حق العدو عجيب وفي القرآن الكريم التسريح الجميل التطليق أيها الإخوة أو إخراج النساء من البيوت التي لا عدة لهن أو لا عدة عليهن في الحق في الحقيقة لأن العدة هي حق للرجل على المرة فالافصح أن نقول لا عدة عليهن لا عدة عليهن تسريح جميل أيضا لا إضرار معه أيها الإخوة ولا شنآن لا يضرر معه ولا شنا تسريح جميل ما هذا الدين الجميل ولما لا يكون هذا الدين لمن فهمه اما دين الذين يفجرون انفسهم في عباد الله في اخر يوم من ايام رمضان هؤلاء لا يفهمون لا ما هو الجمال ولا ما هو الحق ولا ما هو الخير ولا ما هو الانسان لا يعقلون شيئا عن الله ولا عن رسوله ولا عن ضمائرهم التي ماتت وتبلدت منذ زمن على ما يبدو والعياذ بالله لا كثر الله في الامه من أمثالهم وشفى الله المبوئين بهذه الأشكال من الجنون والانحلال النفسي والعقلي عما قليل شفاهم الله عما قليل هذا داء يبدو أنه عياء داء يبدو أنه عياء وقد دفت النظر مرة أيها الإخوة إلى ما أشار إليه المعصوم عليه الصلاة والسلام ان أن من ابتلي بهذا الداء يصعب جدا شفاؤه منه من ابتلي بكراهية الناس بكراهية المسلمين بتكفيرهم بالأمس أستمع إلى عالم كبير كبير من كبار علماء طائفته ومذهبه وطريقته في التفقه والتنكر للسماحة والود والمحبة والتيسير على كل حال غفر الله له ورحمه الله لانه درج درج منذ سنين هذا العالم يطلق حكما بتكفير الشيخ العلام القرضاوي بسهولة في أقل من دقيقة قال هذا يقول كذا كذا كذا هذا مرتد هذه ردة على ولي الأمر أن يستثيبه وإلا ضرب عنقه تخيلوا رجل في مثل قامة القرضاوي علما وحمل وإنتاجا وحجه وقوة في ميدانه يكفر ويؤمر بضرب عنقه في أقل من دقيقة إذن ما بالأمثارنا داء عياء النبي عليه الصلاة والسلام. اشار الى هذا الداء العياء الذي تقريبا ليس له شفاء ولا دواء قال يمرقون من الدين هؤلاء الخوارج اصحاب النزعات الخوارجيه تكفير الناس والحكم على الناس بالكفر والردة والشرك والعياذ بالله ثم بعد ذلك كما قلت مره في خطبتي بين التكفير والقتل خطوه من كفرك حكمه بقتلك انتبه من كفرك هو يعطي رخصه بقتلك يعطيها لكل مجنون لكل احمق لكل مخرق الضمير شائه السلوك والعياذ بالله اكاد اقسم من على منبر رسول الله انه لا ينزع منازع العنف والتطرف والقسوه الا انسان ملوث اما ملوث خلقيا اما ملوث عقليا اما ملوث عقديا لا يمكن اخواني واخواتي فكروا هذا بالله عليكم لمن دنا من الله لمن اقترب من الله لمن كان من اهل الله تبارك وتعالى أن يكون انسانا عنيفا وفظا ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم لماذا كان الأرحم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لأنه كان الأقرب الى الله والأعرف بالله أعرف الخلق وأعلم الخلق بالله ورسول الله لذلك كان اخشاهم لله وأتقاهم لله من جهة العلاقة بالله وأرحمهم وأعذرهم للخلق من جهة لحاض الخلق تريد أن تختبر إيمانك؟ اترك كلام المشايخ اترك كلامي وكلام أمثالي اجلس وحدك هكذا واستهدي الله واسترشده وره فعل أمر من يراه وره ره ما عندك من مقدار الرحمة كم تميل إلى محبة الناس كم تبكي لخطاياهم انتبه لا كم تلعنهم من اجل خطاياهم حاذق أستاذ بروفيسور في اللعن فقط لا كم ترحمهم لأجل خطاياهم؟ كم تتمنى لهم أن يقيل الله عثارهم أن يقيل الله عثارهم أن يلهمهم رجدهم أن يقيهم شر نفوسهم كم تبكي وتحن وتألم وتتمرر وتكبد تصاب بالكباب من أجل معاناة الناس معاناة الناس من الفقر من السجن من الأسر من التهجير من الذبح أيها الإخوة والسلخ والقطع كالذي يحدث الآن في سوريا وربما لا يزال يحدث في ليبيا كعصر الشعب الفلسطيني المظلوم المحصور أيها الإخوة كم كم تبكي كم تتألم كم تشعر بهذا الشيء أنت إنسان بالتالي فأنت مسلم الإسلام عندي يساوي إنسانية كاملة بمقدار نقص إنسانيتك ينقص إسلامك يستحيل أن تكون مسلما صالحا وإنسانا فاشلا يستحيل علينا أن نفهم الدين بشكل صحيح انتبهوا ليس لنا أيها الإخوة فضل أن يكون علينا أن نجتزع من كلام الوعاظ ومشائخ الفضائيات بما نبرر به مرارتنا وخبث نفوسنا وسوء طوياتنا وأحقادنا المتراكمة في قاع النفوس الغرزيه لا طبعا كل أحد أنا وجدت ما من أحد أيها الإخوة ما من قاتل مجرم ما من لص ما من كافر ملحد إلا له منطق يبرر به مسالكه انتبهوا قبل ايام كنت استمع ويا ليتني ما استمعت حقيقه يا ليتني لكن هكذا اتفق لي عالم كبير مرجعيه ايها الاخوه مرجعيه بين اهلي وطائفته قبل قليل الذي كفر قرداوي سني هذا الان شيعي امامي عشر شيء لا يكاد يصدق لم أكد اصدق ان انسانا محترما فضلا ان يكون عالما ومرجعيا يفوه فموه بمثل هذه البذاءات والسخافات اتهام بالزندقه والعهر والدهاره والزنا شيء لا يصدق لعلماء كبار من علماء طائفته لا استطيع امام الرسول ان احكي والله ما لا استطيع لانكم ستقذرونني تتقززون مني انا شخصيا سابعد على التقزز حين تسمعون هذه العبارات البذيئه هذا يمكن لاي كافر هنا في الغرب محترم ان ان يفوه بها ما هذا ما هذا؟ طبعاً حين تتكلم ولذلك هو ذهب يقتبس كلمة تنسب للإمام علي عليه السلام لكي يبرر بذاءته علي قال هذا طبعاً وأتى بعبارة من أبشع ما يكون أستطيع أن أخسم أن عليا لا يقول هذا ليستحيل أن الإمام عليا يفوه بهذه البذاءات ويتهم الناس باللواط أيها الإخبار السادومية في مسجد رسول الله بلا قلة أدب يا أخي خلوا عنا خلوا عنا احيانا أيها اقوى والله يعني لا ادري ماذا اقول هاذي ماذا أقول احب ان اصرخ في الناس في المسلمين سنه وشيعة واباضيه وزيدية اقول لهم يا اخي اتقوا الله في محمد اتقوا الله في قران محمد اتقوا الله فينا يا اخي اتقوا الله في الدين دعونا من هذا الحبل دعونا من هذا الاستحماق من هذا الاستحمار دعونا من كل ما تنسبونه الى رسول الله وإلى عمه ما هذا الكذب ما هذا الهراء والمشكله ان العوام من العمى ايها الاخوه العوام المساكين تجد كل مجنون له طائفه وله شله وله ربع وعشيره يثقفون خلفه ومستعدون ان يموتوا من اجله ومن اجل جنونه وقله ادبه ووقاحته وعصبيته وتكفيره ومرارته وسوداويه شخصيته ما هذا يا جماعه هذا دين جميل والله العظيم اذا انت لم تجد تاثير الايمان فيك تجميلا لشخصيتك الباطنه تجد ان ضميرك ضمير جميل انا مره ذكرت مفهوما عجيبا جدا وخطيرا, وخطيراً. ما هو أيها الإخوة ما هو نحن نتصور ان معظم من حولنا من الناس لا يمكن لا يمكن ان يستثفلوا السطو على حيوات الناس بالمسدسات مثلا ها والخناجر لا ليس سهلا ليس سهلاً مطلقاً وهو يعلم أن من وراء فعله السجن والسجن الطويل وربما المؤبد فهم لا يفعلون هذا حتى إذا فاهوا به في دولة قانون كالغرب هنا يحكمون عليه إذا هدد بالقتل يحاكم صحيح؟ ولذلك حتى هم في خيالهم يفعلون هذا بدرجة أكبر تخيل نفسه أنه قتله وأنه ذبحوا لكي ينتقم نفوس ضعيفة لكن كم من الناس يصول على أعراض الناس بخياله معظم الناس دائما يصول ويتخيل نفسه فحش بفلان ووقع على فلان وكذا خيال مريض الخيال المؤمن لا يكون هكذا لو كنت مؤمنا صادقا حتى خيالك حتى خواطرك تكون جميلة متناسقة والعمر قصير وكل شيء محدود وبقدر ما في وقت أن تتخيل البداءات والوسخ ما عندك وقت وتفكيرك وهمك في الظاهر والباطن حتى في لا شعورك كله في السعي في فكاك رقبتك واستنقاذ مهجتك لذلك تفكر دائما كما قلت رحمانيا كيف ترحم الناس كيف تزيل خلة هذا تسد خلة هذا تزيل علة هذا تقضي حاجة هذا تمسح دمعة هذا ترسم بسمه على وجه هذا أو أبناء هذا كيف أفعل هذا هذا هو هذا هو الجمال جمال الباطن جمال الباطن كيف تعذر الناس حين يخطئون تقول مساكين حتى لو أخطوا في حقك محظورون مؤكد أنهم مروا بظروف جعلتهم هكذا متمررين ما يدريني ما عساي لو مررت أو لعلني لو مررت بمثلها أكون أسوأ منهم غفر الله لي ولهم هذه الدنيا ها؟ تبحث عن أمراض نفسك تبحث عن عيوب نفسك ولك فيها شغل عن النظر في عيوب الناس بعض الناس ليس هكذا بعض الناس يعمى عن عيب نفسه ويذهب يبهد الكمال من الناس كمله من رجال كثير في كل زمان ومكان ستجد من الرجال من هم كمله تتمل في حياتي في مسالكي في شخصيتي تجد انه رجل كامل لا ينقصه شيء هناك من يبهته وينسب اليه العظائم يشناه بها والعياذ بالله الى هذه الدرجه ثم يزعم انه متدين او حتى شيخ وقد يكون شيخ منبر وقد يكون شيخ فضائيه ويبهت الناس الكماله ها وينتقم منهم ايها الاخوه بخياله ونفسيته المريضه ليس هكذا الدين أين دين الصفح الجميل والهجر الجميل والتسريح الجميل والصبر الجميل ودين الإحسان على كل شيء مكتوب أين هذا؟ لا أدري كيف نفهم ديننا أيها الإخوة لا ندري الموازين معتلة الموازين مختلة لم ندعب ولم يدعب على تزويدنا بموازينة حقيقية أيها الإخوة لتعيير الدين كيف وعير ديني وإن الترمامتر تعيير الدين بطول النحية تعيير الدين بالانتقاب تعيير الدين كم عمرة بتعملها وكم حجي حجية تعير الدين كم ركعه تركع ها الدين كم دعوة الدعاء الذي جاء يناقشني عن اقامه الدوله الاسلاميه نظرت في وجهه ورايت فيه سوادا قلت سالتك بالله صليت الفجر اليوم قال لا كيف عرفت قلت وجهك اسود يا اخي تتكلم عن دوله دوله ماذا يا اخي انت لا تستطيع أن تصلح نفسك أنت لا تحافظ على الصلاه ثم تتكلم عن خلافه المسلمين بل كذب بل دجل لماذا نتعلم الدجل علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا علينا أن ندعب على تزويد أنفسنا بالمعايير الصحيحة للتديون وهلا كلام فرد هذا دين جميل ينبغي أن ينعكس جماله في كل شيء كتابه جميل نبيه جميل ربه مشرعه له جميل من أسماء الله الجميل في الصحيح إن الله جميل يحب الجمال من أسماء الله يا جماعة من أسماء الله اسمه الجميل الجميل كيف نستطلع كيف نستجلي وهذا موضوع الخطبة كل هذا استطراد فاغفروا له فاغفروا له ولي كيف نستطيع أن نستجلي جمال الخالق لا إله إلا هو لا جمال الذات استحيل الذات إلهية محجوبه لا مجال مقايسة بينه وبين أي ذات بينه وبين كل الذوات قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حجب الذات بالصفات طبعاً ذاته محجوبة بالصفات ما الكاش علاقة ما في مدخلية ما في طريق يطرق إلى الذات أبداً محجوبة بالكليه أنه ليس كمثله شيء حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال لانها صفات الذات تظن كصفات البشر وتخيص على صفات البشر أبداً لكن الصفات محجوبة بالأفعال أقول لكم والأفعال شديدة الظهور وشديدة الخفاء لأنه الأول والآخر والظاهر والباطن يمكن لكل أحد وهذا له اعتلاق من موضوع خطبتنا اليوم إخواني وإخواتي يمكن لكل أحد أن يستجلي مجالي ومظاهر الجمال الإلهي في كل شيء وبسهولة يتحسس هذا بالفطرة بالفطرة يشعر الجمال في الكون أيها الإخوة في كل شيء له آية أحسن كل شيء خلق ويمكن له أن يتخصص وأن يغوص ويتعمق ويتغمق أيها الإخوة في الأعماق والأغماق ليستجلي شيئا من دستورية هذا الجمال يصوغه بطريقة رياضية رياضيات ممكن موجود وقد فعل ولا يزال يفعل هذا المفكرون الكبار العلماء الفخام الفلاسفة والحالمون والفنانون يفعلون هذا أيها الإخوة نعم موجود هذا يعكس أيضا إيه؟ أه؟ يعكس جماله لا إله إلا هو المأخوذ من جمال صفاته المعبر عنه بجمال أفعاله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه لكنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كأن البداية تكون بالنظر في هذا الإنسان أيها الإخوة وفي أنفسكم أفلا تبصرون طبعا الإنسان يرى أن أجمل جمال هو الجمال الإنساني يرى هذا قد يقول قائل هذه ثقافة ليست طبيعة هذه وليست حقيقة وجودية هذه ثقافة نحن تعلمنا هذا في خطبة سابقة نقلت عن فولتير في القاموس الفلسفي فرانسوا فولتير أنه ذكر أن الجمال في نظر الضفدع الذكر هو جحوض عيني أنثى بعينيها الكبيرتين الجاحضتين الناتئتين في الرأس الصغيرة هذا الجمال الجمال في نظر البوم هو جمال ابنه الصغير أبو عينين كبار برضو إيه آه <تصفيق> على شكل منخل هذا الجمال ويحكوا عن سليمان أنه أمر البوم أن تأتيه بأجمل خلق فظهر ثم عاد بابنها قال والله لو أتيتني بغيره لقطعت رأسي في نظري أجمل جميل هو أي البوم لكن على كل حال لا الضفادع يا فولتير ولا البوم آه ولا الصراصير والفئران ولا أكرمكم الله وعزكم آه أشياء فلسفة ولا أستيكس ولا علم الجمال ولا فلسفة الجمال الإنسان هو الذي يفعل هذا ليس لديها وسائل رضيات لكي تكشف عن دستور الجمال والتناسق والتناسب والهرموني الإنسان يعرف هذا لذلك يبقى حكمه في نهايه المطاف حتى عند نفسه هو الحكم الأول والأخير مش حكم الضفادع مش حكم الصراصير لا نستطيع إلا هذا هذا كل الذي نستطيع أن نقرره ونظر الإنسان من قديم أيها الإخوة إيقليدس أو إيقليدس كما يسميه العرب والمسلمون إيقليدس العالم والمهندس والرياضي اليوناني الأغريقي الشهير وجد أن هناك نسبة عجيبة تتجلى في أشياء كثيرة نسبة عجيبة أطلق عليها فيما بعد النسبة الذهبية النسبة الذهبية نسبة معينة سأوضحها لكم بطريقة بسيطة جدا جدا لدينا الآن هذا الخط الطويل سنقسمه إلى إيه؟ قسمين قسم أطول وقسم أقصر القسم الأطول سنسميه ألف والقسم الأقصر سنسميه ماذا؟ باب والخط كله بخسميه هو ألف با هو ألف با جميل؟ الآن نسبة يعني حاصل قسمة ألف على ب تساوي حاصل قسمة ألف ب على ألف هذا الـ Golden ببساطه ببساطة ألف على با يساوي ألف ب خط كله على ألف هذا الـ Golden Ratio ووجد بعد ذلك أنها تساوي بالتقريب واحد فاصل أو فاصلة ستة من عشرة، ما ثم ستة ثمانية واحد ثلاثة إلى آخره. المهم واحد آه فاصل ستة من عشرة. اسمها نسبة ذهبية. هذه النسبة نسبة أثيرة ومحبوبة جدا لدى الرسامين، بل حتى لدى الموسيقيين أيها الإخوة والملحنين الكبار، آه لدى المثاليين والنحاتين لدى المهندسين المعماريين نسبة مقدسة وتسمى على فكرة نسبة ذهبية المقدسة. النسبة الذهبية المقدسة ها مهمة أيضا لدى إيه علماء النبات وجدوها مهمة جدا في علم النبات سأحذركم عن هذا والقرآن يقول أن فيها من كل شيء موزون سوف تقرؤون هذا الوزن الإلهي النسبة الذهبية شيء محيّر مدهش جدا أيها الإخوة ها أيضا لدى علماء التشريح كل من درس التشريح حتى بطريقة بدائية لنرى دافينشي اهتم بهذه النسبة جدا وأدركها أدرك أن الجسد الإنساني محكوم بالنسبة الذهبية وهذا سر جماله واتزانه جماله استطاقياً اتزانه آه هو هذا سر الجمال والاتزان في الخلقة الإنسانية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وللتبسيط أيها الإخوة يقال إن هناك مركزاً للكتلة الماسك مركز الكتلة في الإنسان ومعنى كونه مركزاً لكتلة الإنسان أن ما فوقه يعادل ما تحته وما على يمينه يساوي ما على يساره وقد وجد أن هذا المركز الوهمي طبعا هو مركز وهمي أن هذا المركز الوهمي موجود حول منطقة السرة فقاس العلماء وقاس الفنانون لبناء دافينشي قاس هذا وفهم هذا أدركه بشكل ذكي جدا جدا فالرجل لم يكن مجرد تقسام فقط كان مهندسا ومشرحا وصاحب خيال علمي واسع جدا وجدوا أن حاصل قسمة ما تحت مركز الكتلة إلى أسفل القدم على ما فوقها إلى على الرأس يساوي نسبة ذهبية 1.6 من عشرة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شيء غريب جدا أيها الإخوة شيء غريب جدا. ثم بعد ذلك وجدوا هذه نسبة تتكرر بشكل يكاد يكون لا نهائيا. لن أطيل تستطيع أن تدخلوا إيه على أي موقع ايها الاخوه متخصص في هذه الاشياء او تقرا كتابا متخصصا وسترون اشياء لا اول لها من اخر يعني الكف مثلا ايها الاخوه الكف الى الرسو من الرسو الى الكوع او المرفق ايها الاخوه هذه المسافه على هذه المسافه تساوي النسبه الذهبيه ثم نفس المبدا نفس المبدا الف هذا نفس المبدا هذه المسافه إذا جعلناها مقاماً للمسافة كلها النسبة الذهبية نفس الشيء خذ السبابة مثلاً بعقائها الأربعة ستجد أنها 2, 3, 5, 8 نسبة الطول تقريباً 2, 3, 5, 8 إجي 2, 3, 5, 8 هذه متتالية أو متسلسلة أو متتابعة ليوناردو في بوناتشي الرياضي الإطالي الشهير في القرن الثاني عشر الميلادي التي اكتشفها لدى دراسته لتوالد وتكاثر الأرانب وراد أن يدرس تكاثر الأرانب ثم أصبحت متتابعه شهيرة إلى اليوم متتالية في ناتشي فيبو ناتشي إيش هي؟ هذا متتالية سهلة جدا جدا تبدأ صفر واحد واحد بعضهم يحدث الصفر لكن الدقيق يبقى صفر واحد واحد اثنين بعدين ثلاثة خمسة تمانية خمسة ثلاثة واحد وعشرين وإيش الباترن إيش النمط اللي فيها آه يمكن بالحساب البسيط بالنظر هناك نمط ما هو كل قيمة كل عنصر فيها يساوي حاصل جمع العنصرين قبله هذه متتالية في بوناتشي بس طيب بعدين من مزايا متتالية في بوناتشي أنك لو قسمت أي عنصر على إيه؟ العنصر الذي قبله النسبة الذهبية وكلما صعدت مرتقيا تكون أقرب بين نسبة الذهبية بشكل دقيق جدا شفت يعني ثلاثة على اثنين قريب من نسبة الذهبيه خمسة على ثلاثة أقوى في إيه في الاقتراب من نسبة الذهبيه 8 على 5 أقوى وأقوى 13 عشر على 8 أقوى 21 على 13 وهكذا تصبح تماما هي النسبة الذهبية هذه هي خاصية متتالية في بوناتشي وهذا علاقة هذه المتتالية بالنسبة الذهبية دائما إذا قرأت أو سمعت متتالية في بوناتشي متسلسلة متتابعة إذا لها علاقة بالنسبة الذهبية لها علاقة بالنسبة الذهبية فيما يختص بعقل أصابعنا أيها الإخوة هناك متثالث في بناتشي إذن النسبة بين العقل محكومة إيه؟ بالنسبة الذهبية النسبة بين عقل الأصابع هي النسبة الذهبية شيء عجيب جداً شيء عجيب جداً أه؟ لو قسمنا طول الوجه أيها الإخوة على عرضه النسبة الذهبية لذلك وجه جميل ومريح وجه الإنسان أه؟ العالم ستيفن مارك اوت دكتور هذا في الطب مشهور جدا وجراح او مهتم جدا بعملية, إيه؟ أو بعمليه فلسفه الجمال درس هذا الموضوع على فكره ابن قوسين هذا ما يميز الباحث والعالم الغربي عن الباحث العربي والشرقي عموما لديهم طول نفس لديهم تخصص دقيق جدا جدا اذا أمعنوا في مساله ايها الاخوه لا يتركونها حتى يقتلوها درسا وفحماً وفهما وتعمقا خمساً وعشرين سنة درسها خمساً وعشرين سنة طبيب جراحي والإخوة ويدرسه دراسات في فلسفة الجمال وعلم الجمال بعد خمس وعشرين سنة قال أستطيع أن أقول إنني تقريبا وضعت يدي على سر الجمال الذي يمكن أن يصاغ بعبارة رياضية ما هو سر الجمال؟ قال كامل في النسبة الذهبية كل شيء وأتكلم حتى القواطع قواطع إيه؟ الانسان خواطر علويه النسبه ايها الاخوه الحاكم عليها هي النسبه الذهبيه أه؟ بين ارتفاعه مثلا وعرضيه النسبه الذهبيه هذا هو وكلما عكس الانسان في اعضائه واجزائه المختلفه أه؟ النسبه الذهبيه كان اقرب الى مثال الجمال موديل هذا مثال الجمال لذلك الدكتور ستيفن ماك اوت بعد 25 سنة من الدراسة أيها الإخوة صنع قناعاً ليس قناعاً سحرياً أه لا قناعاً جمالياً استطيقياً صنع قناعاً أيها الإخوة وجعل يطبق مقيسه خاصة النسبة الذهبية على أشهر الرجال الوسيمين والنساء والفتيات الجميلات فعلاً الأكثر جمالاً أيها الإخوة هو الذي ينطبق عليه القناع لأن القناع محكوم النسب فيه بين كل أعضاء الوجه أه من كل الزوايا بالنسبة الذهبية سبحان الله الأجمل في نظر الناس معظم الناس سيقول هذا الأجمل هذا الموثل هو الأجمل على الإطلاق لديه جذبية أتركتيف خاصة جدا جدا سبحان الله ينطبق على القناع تماما لأنه جماله محكوم بالنسبة إيه؟ الذهبية بعض الناس حيانا ترى أن تقاطيعه أيها الإخوة أعضاء وجهه كل شيء منها على حدة جميل لكنه في المجمل هكذا ليس جميلا ونعبر عنه بطريقة هلامية نقول دمه ثقيل غير مستخف لا لا فيش تناسب بين بعض الأعضاء التناسب مفقود شيء ازياد على النزوم كذا فتختل النسبة الذهبية راح الجمال مع أن كل تقطيع على حدة جميل أخذوا على حدة هو إيه جميل نسبة وزن والسماء رفعها ووضع الميزان أيها الإخوة أنبكنا فيها من كل شيء موزون سوف نعود لهذه الآية من سورة الحجر على كل حال ما يتعلق بالإنسان كثير وكثير جدا يوشك أن يكون يعني لا متناهي تتكرر نسبة ذهبية باستمرار بين أجزاء الإنسان شيء غريب ولذلك يقر المولى تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم على الإطلاق لأنه أكثر بنية أكثر معمار أكثر استرخاء أيوة الأخوة آه يتجلى فيه نسبة الذهبية وتتكرر فيه باستمرار الجسم الإنساني الجسد الإنساني فسبحان من هذا نظامه وسبحان من هذا إيه خلقه هو فعاله نعم نأتي الآن إلى مكة المكرمة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أول بيت ضهر الله وفي بعض الأخبار والآثار أن الله تبارك وتعالى دح الأرض من مكة الأرض بعد ذلك دحاها ادحر الرقاقة مثل اللمح بالبصري كما قال ابن الرومي القصيده المشهوره أه؟ يصف خبازا دحاها بسطها ومدها من مكه فهذا الدحو والمد ايها الاخوه محكوم بنسبه معينه هندسيه رضي ام انه اعتساف ما في اعتساف خلقوا كل شيء وقدروا تقديرا قلنا لكم أه؟ هذا كله محكوم بالحقيقه يمكن اكتشاف ذلك يمكن صياغته حتى رياضيا او علميا باي صيغه من صيغه العلم او الصيغه العلميه كيف وجدنا شيئا عجيبا جدا تأخذ أنت إيه المخطط تأخذ الأطلس أو المجسم تجد أن مكة تقع هناك خطوط الطول كما تعلمون مسؤولة عن الوقت وهناك خطوط العرض مسؤولة عن اختلافات المناخية خطوط الطول 360 من جرينتش أ يمين يسار يوه الإخوة 180 180 بطلع إيه 360 خطا خطوط العرض لا على النص تماماً اه هذه الدوائر المتوازية 180 خط الاستواء فوقه تسعين تسعون عفوا وتحته ماذا؟ تسعون طيب حنشوف خطوط الطول مكة هاي جرينيتش صفر يعني مكة هكذا اذا مكة تقع على خط أربعين على خط أربعين عن يمين مكة كم بقي من خطوط إيه الطول أيها الإخوة؟ مئة وثمانين نقص أربعين مئة واربعين صحيح؟ طبعا عن يسارها مئة وثمانين زائد ايه؟ أربعين لأنه من الصفر لسه في أربعين 360 تقسيم 220 1.6 النسبة الذهبية عجيب النسبة الذهبية واضح 360 مجموع خطوط الطول ها على كم على 220 النسبة الذهبية نفس الشيء أيها الإخوة خطوط إيه العرض مكة إلى جنوبها أنا فوق خط الاستواء ها فوق خط الاستواء بعيداً بعيدا مدار الجدي جنوب خط الاستواء نجد أن مكة تحتها مئة وثلاثة عشرة دائرة عرضية فوقها سبع وستون دائرة عرضية سبع وستون دائرة عرضية هذا على هذا كبير على الصغير النسبة الذهبية عجيب في شيء أعجب من هذا بكثير طبعاً في بعض الناس يعترضوا بعض أخواننا الأقباط في مصر وبعض العلمانيين قالوا لك هذا كلام فارغ يضحكون على الناس يبتلعون أشياء لماذا؟ هذا حساب تحسبه أنت قال لك طيب على خط الطول في مدن كثيرة صحيح في مدن كثيرة نعم غير مكة ايه وتنطبق عليها نفس المسألة تنطبق صحيح لكن من منها مكة أنا أتسأل إيه الهبلاء هذا تفكير علمي من منها مكة انتبهوا أنا لدي حتى عشرون مدينة على خط طول واحد لكن من منها مدينة ذات حيثية مدينة ظهر منها دين ظهر منها نبي غير الدنيا مكة لها ميزة خاصة واضح وهذه الميزة أيها الإخوة كما قلنا يعكس شيئا من امتيازها كونها محكومة بالنسبة الذهبية الله جعلها كذا واضح يعني الرسول مثلا آه هو نبي عربي مطلبي هاشم كذا يشركه في هذا كثير من أهل بيته صحيح؟ لكنهم ليسوا أنبياء ميزته في نهاية المطاف أنه إيه؟ أنه النبي هذه العوامل مع أنه النبي ميزه مكة أنها كذا كذا كذا على كونها مكة انتبهوا التي التحمت فيها السماء بالارض والقت فيها السماء كلمتها الاخيره الى, إلى هذا العالم التائه الحائر الشارد هذا المعنى لا ادري كيف ينتقدون لا يحبون ان يخضعوا الحقائق اعجب من هذه الحقيقه ايها الاخوه ما في كتاب الله تبارك وتعالى الآية التي تلوته على مسامعكم ومسامعكم اخواني واخواتي حفظكم الله وحفظكم ان اول بيت وضع للناس لا الذي للذي ببكى مباركا وهدى للعالمين اتينا احصينا احرف هذه الايه الجليله وانتبهوا المضغم دائما حرفان يعني ان هذه ثلاثه حروف مش حرف اه ها الكاف حرفان هنا وهكذا اه احصينا مع فك الادغام ايها الاخوه وجدنا الاحرف سبعة وأربعين حرفا بالتمام تمام سبعة. هذه سبعه وهذه حقيقه خطيه رسميه سبعة وأربعون حرفا قوله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس لا الذي ببكر إلى هذا الجزء عند كلمة بكر يعني بكر تسعة وعشرون حرفا. قوله لا الذي ببكر مبارك ووهدة للعالمين هذا الجزء الآخر الضلع القصير في الآية كم ثمانية عشر حرفا تسعة وعشرين أو تسعة وعشرون على ثمانطعش النسبة الذهبية نرجع النسبة الذهبية لست أوزع من هيك. وبعدين تسعة وعشرون أيها زائد الثمنطاشة عن سبعة وأربعين على تسعة وعشرين على ألف قلنا على الضرع الطويل يساوي النسبة الذهبية شيء محير لا يكاد يصدق الله أكبر هذا كلاما وضع محمد محمد كان يشتغل برياضيات في بوناتشي والنسبة الذهبية والكلام هذا يعرف هذا الشيء لا الله أبقى له به لم يكتشف أحد هذا قبل أي هذا القرن أيها الإخوزاء أه ولم يلتفت اليه لا من قريب ولا من بعيد ان تكون مكه في الحقيقه بحسب هذه الخطوط التي ابتدعناها هي خطوط وهميه تعكس النسبه الذهبيه ووضع مكه بكه في الايه يعكس النسبه الذهبيه شيء عجيب جدا لافت من كل ايه سبيلها ايها الاخوه والاخوات إيه قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين شيء مثل هذا وحده وكفيل إيه أن يجعل الإنسان يراجع أشياء كثيرة، قناعات كثيرة في الموقف إيه؟ ما الإسلام العظيم في الموقف ما الإسلام العظيم؟ يودروكم الوقت بسرعة. نأتي الآن أيها الإخوة إلى النباتات. طبعاً نسبة ذهبية ظاهرة في أشياء تعز على العد والحصر. تعرفون انثناءات ثناءات أمواج البحر ما حكومها بالنسبة الذهبية؟ الرماة تتكلم وهذا شيء لا يكاد تصدقه. الصدف أيها الإخوة. الحلزوني هذا. الصدف الصادف إيه؟ إيه شيل محكوم بالنسبة الذهبية هذا الحلزون محكوم بالنسبة الذهبية وبدقة شيء عجيب أيوه الاخوه دوار الشمس محكوم بالنسبة الذهبية شمون عباد الشمس الفيروسات في بعض أوضاعها محكوم بالنسبة الذهبية الحامض النووي منزوع الأكسجين دن إيه أيوه الإخوة آه إذا وضعت طوله على عرضه بالانغستروم بالضبط النسبة الذهبية <تصفيق> الطول العرض يساوي النسبة الذهبية واحد فاصل من عشره شيء غريب كل شيء موزون كل شيء بقدر كل شيء بقدر النجوم والكواكب في كثير من اوضاعها محكومه بالنسب الذهبيه بالنسبة عفوا الذهبيه وهي نسبه ثابته وهي نسبه ثابته الى اخره طبعا المعمار الانساني آه؟, اه طبعا عن وعي وعن قصد كثير من المعماريين فعلوا هذا عن وعي وعن قصد وارادوا ان يعكسوا كثير من الرسامين ومن اخرهم سلفادور دالي كان يعكس النسبه الذهبيه وخاصه في لوحته الاشهر أه السر المقدس للعشاء الاخير سكنت بثلاث صف في هذه اللوحه واضح جدا انه اراد ان يعكس النسبه الذهبيه في اكثر إيه من شكل اشياء كثيره عكس فيها النسبه الذهبيه عن تعمد لانه ياردو في شيء في معظم لوحاتي كان يعكس النسبه الذهبيه في الموناليزا واضح جدا في القديس سان جيروم سان جيروم أيها الإخوة يعكس إيه النسبة الذهبية المستطيل نفسه مستطيل لفحة هو المستطيل الذهبي طول على العرضه واحد فاصل في الداخل واحد فاصل قصص كثيرة في المعمار كثير أكثر كاتدرائيات أوروبا أيها الإخوة في فرنسا وغيرها محكومة بالنسبة الذهبية المهندس نعمالي تقصد هذا لأنه يعطي جمالا يعطي راحة للانسان راحة غير عادية وشعور بالجمالية وشعور بالجمالية أه أه محكوم بالنسبة الذهبية أعمال النحات الغريقي الشهير فيدياس 430 قبل الميلاد أكثرها محكومة بالنسبة الذهبية عن وعي كان يتقصد ذلك فيدياس يتقصد ذلك حتى في تماثيله جامع عقبة في الخيروان أيها الإخوة محكوم بالنسبة الذهبية شيء غريب المساحة العامة إلى مساحة الفناء النسبة الذهبية أشياء كثيرة في المنار محكوم بالنسبة الذهبية المهندس المسلم أدرك هذا بحث الجمالي الفطري حس إلهي تحسس للجمال أيها الإخوة فنأتي الآن إيه؟ إلى النبات أيها الإخوة إلى النباتات فيلوتوكسي toxy أو Filo-toxies إيش الفيلو بالألمانية plathisch اللي هو توزع الأوراق على الغصن Filo-toxies الدكتور متخصص نبات عم فضحك يعرف هذا جيدا فيلوتوكسي toxies Thanks to كيف تتوزع الأوراق على إيه على الغصن شيء عجيب يعني ما القلون الوسطى بدأ الناس يدركون أن هذا التوزع ليس عشوائياً وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أدركوا أن هذا التوزع ليس عشوائياً لكنهم لم يضعوا الأصبع عليه بالضبط كيف هو منتظم؟ كيف هو نظامي؟ كيف هو جمالي؟ لم يعرفوا لكن بدأ هذا يتبلور مع مطلع القرن التاسع عشر عالم النبات الشهير أليكزاندر براون أليكزاندر براون كان ذكياً جداً وله إيه؟ اليد الطولة في هذا الباب ماذا؟ اصطنع هذا الرجل أو ماذا فعل؟ أتى إلى غصن تتوزع إلى أوراق طبعا التوزع معروف بثلاث أشكال هناك التوزع المتبادل هناك المتقابل وهناك الوورد يعني بسموه أنا أسميه المغزلي أو بسموه السواري لكن لا الوورد معناها فلكة المغزل فلكة ايه؟ المغزل عفوا فممكن يمكن المغزلي الوورد يعني نعم هذا السواري طيب ثلاث أنواع على كل حال فجاء هذا أليسندر إبرا ورسم خطا بحسب الإمكان أيها الإخوة على الغصن يصل بين قواعد الأوراق هي كل ورقة عندها هي القاعدة تنطلق منها على الغصن فيصل بين قواعد إيه؟ الأوراق يصل بين قواعد الأوراق فانتهى إلى نتيجة مثيرة بالنسبة يعني وجد إخواني وخواتي أن هذا يشكل منحنا حلزونيا منحنى حلزونيا فيه نوع من السيمتريا بغض النظر بدات من اليمين بدات من اليسار يعني عكسته هيك او هيك بنفس الطريقه يبقى بنفس ايه الطريقه وسمي بالمنحنى الحلزوني المنشئ اسموه المنحنى الحلزوني المنشئ هذه كانت البدايه مع الكزندر براون بعدين دخل مع شامبر عالم النبات الاخر شهير ايضا نعم فاراد ايه ان يحسب زاويه الانفراج زاويه الانفراج ايه زاويه الانفراج يعني يعني قاعده ورقه معينه ها وبعدين الورقة التي تليها يعني التي تأتي فوقها لاحظ كلاهما شامبر و براون أن هذه الزاوية زاوية الانفراج تبقى ثابتة والعجيب ليس في الغصن الواحد ولا في أغصان نبتة واحدة ولا في أغصان أيها الإخوة أشجار تنتمي إلى النوع الواحد بالعكس بل في أغصان أشجار تنتمي إلى أنواع متعددة في ثبات في الانفراج شيء غريب جدا اتزان عجيب طبعا الى الان على مبلغ علمي الدكتور معانا متخصص لا ادري لم يستطيع لم اقرا شيئا من هذا القبيل ان يكتشفوا مثلا علاقه بين مجموعات الانواع ومحكومه اي الدستور رياضي معين ليش صعبه مساله صعبه ومعقده جدا طيب بعد ذلك قام براون ايها الاخوه مع صديقه بعمل اكثر اثاره بعمل اكثر اثاره ما هو استخلصا منه دستورا شبه رياضي، يعني هو دستور في الحقيقة رياضي دستور رياضي. آه. له علاقة بالانفراج. وجد أو وجدت أن عدد دورات الحلزون المنشِ المنحنى الحلفون يعني إيه؟ المنشِ أيها الإخوة؟ آه. إذا جعلناه في البسط وجعلنا في المقام عدد الأوراق الموجودة في هذه المنطقة. صور؟ يعني بين ورقة وورقة والدورات. وتحت عدد الأوراق يساوي دائما. عناصر هي عناصر متتالية في بوناتشي يعني واحد واحد اثنين ثلاثين خمسة ثمانية تلات عشر واحد عشرين إلى آخرين نفس العناصر معناها كل ذلك محكوم بماذا؟ محكوم بالنسبة الذهبية لأنه من خصائص متتالية في بوناتشي ما ذكرناه لو قسمنا أي عنصر على الذي قبله تكون دائما نسبة ذهبية كلما تصاعدنا نكون أقرب إلى ريش أو النسبة الذهبية وهكذا أيها الإخوة أمكن إذا جاءت القول البرهنة على ما ذكرت في مقدمة خطبها خطبتي هذه هذه اجتهد مني هذه قاعدة أنا ألفتها كذا وأنا يعني إيه أحببت أن أدلي بها أن الله تبو هذا محصول وفائدة الأمر الإلهي بأن نتفكر وأن نتلو كتابه وأن نتفكر في كتابه وفي خلقي ما الفائدة؟ أن الله يخبرنا عن حقيقة معينة يقول مثلا نحن خلقنا النباتات وهي موزونة ولا نستطيع نثبت إيه موزونيتها هذه ما الفائدة كلام يأتيك مولح يقول لك هذا كلام تهويمات من محمد آه يفتت فيها إله إيه المفروض اللي موجود وين موزون ما في شيء موزون هذي شغلات عشوائية هذه شغلات إيه عشوائية لكن حين يبرهن هذا وبصيغة علمية وبدستور رياضي هنا أيها الإخوة يا صحة أن هذا الكلام من الذي الله لا إله إلا هو قال عز من قائل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الله أكبر هذه الآية تهزني وتهز كل مؤمن ومؤمنة الله يقول هذا القرآن تتساءل عمن أنزله أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وعلى الركب العلم على مشوار البحث العلم أيها الإخوة إلى أن يطوي الله بصاف هذه الدنيا أن يظل متابعا تقدمه وكشفه وفهمه لكي يكشف عن مجال هذا السر الإلهي، عن مجال هذا السر الإلهي، الذي كشف عنه من قبل القرآن بطريقته الخاصة. حين يقول لك وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، الذين يقول لك هناك دستور رياضي، اذهب وابحث عنه، موجود. خلص هنا يكفي، يكفي هذه الدفعة العظيمة من القرآن الكريم لإيه؟ للعقل العلمي، صح؟ العقل الباحث، المستشرف أيها الإخوة، المتعشق، والمتشوف الحقائق، تكفي. هذا تريد أكثر من هذا؟ هذا هو. فإذاً أمكن برهنة هذه الحقيقة ما من ظاهرة يشير إليها القرآن الكريم إلا ويمكن التحقق منها أيها الأخوة حتى إن كانت ناظرة بوجه من وجوهها إلى عالم الغيب كما قلت التزامنية أثبتت هذا خطبة التزامنية برهنت هذا بشكل عجيب وغير مسبوق بفضل الله تبارك وتعالى لأول مرة في علم العقائد يمكن إيه أيها الأخوة أن نأتي ببرهان جديد على هذا النحو حتى هذا الشيء المتعلق بعالم الأمر يمكن رؤية برهانه في عالم الخلق والشهادة في عالم الخلق والشهادة فكيف إذا كان الأمر أصلاً ومن حيث هو متعلقاً بماذا؟ بعالم الشهادة يمكن هذا بسهولة بالعمل العلمي بالجهد العلمي المتواصل الدؤوب أقول هذا القول وأستغفر الله أيها لكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله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 لو أن هؤلاء العباقرة هؤلاء الأفذاذ الأذكياء النابهين لم يكونوا مزودين بحاسة جمالية لم يكن فيهم الحس الجمالي النقدي ناميا يقظا هل كان من الممكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ أبدا لماذا؟ لن يستثيرهم شيء منذ البداية هذا جواب لماذا لم يفعلها فلان وفلان؟ لماذا لم يفعلها أنا وأنت؟ لأننا لم نستثر تلكم الاستثارة أيها الإخوة التي شدت اعصاب الفكر وقنا وقدحت زناد البحث لدينا بحيث نبدأ نبحث متسائلين كيف؟ ما السر؟ هناك جمال مخفي هناك جمال مشمول جمال مضمن مستكن خبيث لا نشعر, لا نشعر أين هذا الجمال؟ لا نشعر به ومن هنا أخذ خطبة بالتأكيد على ضرورة أن نحذق أيها الإخوة أن نحذق فنون وآليات وسائل ومناهج التربية الجمالية التي نحن مقصرون فيها جدا قلت مرة عبارة أيها الإخوة سبب كبير من أسباب انتشار الإرهاب والعنف الآن في الوسط الإسلامي وهو موجود طبعا ليس بذلك الحجم الذي يصوره إيه أعداء الإسلام في الشرق والغرب، لكن موجود وبشكل مثير ومقلق ومحزن موجود في كل مكان في بلاد العرب والإسلام الآن مش بس في العرب وفي الإسلام وفي العالم وحاول العالم موجود سبب أساسي ورئيس من الصعب أن شيخا تقليديا لماذا لنقص التلب الجمالي لدينا ولذا هذا الشيخ أن يشير إليه لا يخطر على بالي لا يخطر على بالي بل هو يساهم في إنتاج هذا العنف بطريقة غير مباشرة أنا أقول هذا وأجري على الله ورد هذا مبالغات عدنان ما هو مبالغ لا هذه الطريقة في التفكير مبالغ غير مباركة أنا عور إيش الطريقة إيه أنت حين تأتي وتحرم علي الرسم حرام تصوير أحياء آه ولا تجتهد في المسألة فقط تقتفي بما قال الأقدمون كأن الأقدمون هم أنبياء معصومون آه. طريقة معينة فهم النصوص هكذا جامدة تحرم كل أنواع الموسيقى يا أخي حتى ضرب حديد على حديد قالك حرام كل حرام كل أنواع الموسيقى كل أنواع الرسم كل أنواع التمثيل محرم أيها الإخوة النحت وكذا وكذا، كل هذا محرم هذا محرم هذا محرم طبعا حتى التمثيل عادي التلفازي والمسرح محرم أكثرهم محرم عندهم أكثرهم مدان في نساء انتهينا خلاص محرم إلى آخرية من غير شروط بعض محرم بغير شروط أيها الإخوة أنت تنتج العنف يا حبيبي يا مولاي يا عالمنا الفضل أنت تنتج العنف أنت تساعد على إنتاج العنف لأنك تنتج شخصيات لا إنسانية مشوهة غير طبيعية إنسان لا يلذه الجمال ولا يحركه ولا يستجيشه هو إنسان منقوص ليس آدميا كاملا إنسان خطير وأنا قلت لكم مرة عن ويليام شكسبير في إحدى مصرحياته على لسان أحد أبطاله يقول له احذر فلانا إنه شخص خطير خطير جداً قالوا كيف؟ قال لي أنه لا يتذوق الجمال شخص خطير ممكن يقتل هذا ممكن يقتل هذا ممكن يزن بابنته أنا أتحدث لكم أشياء مقززة ممكن نعم يأتي الحرام وهو الشيخ ويصل إلى الصلوات الخمس طبعاً هذه قلة قليلة جدا جداً لا كفر الله منها لكن موجود لكن لماذا يفعل هذا؟ شخص فاقد الحاسة الجماليه يا إخواني ليس عنده جمال ليس عنده إيه؟ أي تحسس الجمال شيء خطير النبي هو كان شيخ المربين على الجمال وتذوق الجمال أوه. هذا يحتاج إلى, إلى خطبة بحيالي بل إلى خطب حتى في أشياء لا يلتفت إليها الناس يعني روى الإمام أحمد في مسنده أن طلق ابن علي اليماني معظمنا لم يستفع به صحابي مغمور. مغمور جدا جدا هذا الصحابة كان أحد المشاركين في بناء المسجد النبوي، أه؟ في صدر إيه؟ الفترة السعيدة المدنية. فكان يشارك. ولاحظ النبي أن الصحابة أرادوه على أن يتعاطى عملا آخر غير عملي. ما هو عمله؟ هو كان يعجن الطين. يضع الطين، يضع عليه الماء، يحرك بيديه والنبي يلاحظ. فقال قربوا اليماني من الطين. قال لا لا لا ما تخرجت عن شيء ثاني يعني. شوفت قال. قربوا اليمنية من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأحسنكم له سبكة. كالمتقن المتقن، مشتغل بجماليه هذا الرجل. أحد إخواني أيها الإخوة جاء هني مساوي، مش عربي. الحمد لله. انتبهوا. وأنا عربي. إيه، أنا من غزة. أنا من غزة. جاء مساوي يعمل له بيته أيها الإخوة، يرممه ويدهنه ويطليه قال لي شيء عجيب الرجل يعمل بتفلان غير معقول عامل عمل يستحق عليه أضعاف ما أعطيته من أجر إلا أنه سعيد بأجره قال وكان يعمل ثم ياتي هكذا يقف وينظر إلى الباب آه من هدة زوايا ويرى مدى اعتداله ومدى لمعان طلائه ثم يعود قال أنا أراه مكتملا وهو لا يرى كذلك قلت له هذا يعمل بجمالية هذا لا يعمل عشان يشبع بطنه آه فلوس لا لا لا يعمل عمله بجمالية عمل عمل يدوي عادي يعمله بجماليه فينتج رحمه الله على شيخنا الجميل أبو الشكل الجميل والاسلوب الجميل والتعبير الجميل والافكار الجميلة الشيخ محمد الغزالي الذي قل مثيله في القرن العشرين وفي هذا القرن ولا يفهم هذا الذين ينتجون اي البشاعات والعنف لا يفهم ولا يقول لك غزالي علامه هو يعني عندك الغزالي غزالي اكبر مما تتخيل يا مسكين يا منقوص انت انت منقوص مش فاهم ولا حتفهم والله العظيم كان يقول لماذا تخرج صنع، آه، المنتوج يعني من تحت يد الغربي أكثر اكتمالا وأجمل جمالا، آه، من الصنع التي تخرجها يد مسلم. لماذا جاء؟ هذا دين محمد هيك. إحنا المفروض نكون أجمل والأتقن والأحترم في كل شيء في كل شيء. حتى القرآن حين تقرأه، آه، النبي علمنا زينه بصوته. والقرآن هو زينة الزين جمال الجمال كلام رب العالمين قالك لا زينه زين القرآن بأصوت ما لم يتغنى بالقرآن فليس منا ما أذن الله أي ما استمع لشيء اذنه وليس إذنه اذنه المصدر الأذن اذنه لنبي حسن الصوت يتغنى أو يترن بالقرآن الله نفسه لا يلو يسمع هذا ويحبه الملائكة يا اخواني حين تطلق القرآن وتتنغم فيه وتغني بالفهم العرب طبعاً وبأحكام التلاوة لا تتجاوز الملائكة تتنزل لسماع تلاوتك. يصبح الجو ملايقياً. تحب هذا. لذلك أنا أحياناً يعني أخونا المؤذن هشام بارك الله فيه يسعدنا حين يأتي يؤذن. عنده صوت جميل عنده طريقة. أحياناً أستغرب من جرات بعض ما حب واحترامي لهم. لماذا يؤذنوا وهو موجود؟ المفروض نسليف على الكلام. مستحيل يؤذن وهذا موجود يا أخي. صوته أجمل مني خمسين مرة. لا يستحيل يؤذن. امتع المصلين وامتعني انا كمان انا المؤذن حتى وان كنت حريصا على ايه الاجر الامام لو يعلم ان هناك من هو اقرا منه واجمل صوت علي ان اتاخر له تفضل انت يا اخي نكسب اجر اكثر نخشى مع ايه مع كلام الله ها يتجلى علينا الله هذا هو حس الجمال علينا ان ندمن ايها الاخوه فعلا تحسس الجمال وان نربي انفسنا اسماعنا وابصارنا وضمائرنا نفوسنا ايها الاخوه واولادنا على ذلك كل ما وجدنا إلى ذلكم سبيلاً وان يصبح هذا إيه؟ منهجاً مقرراً في التربية التربية الجمالية اللهم جملنا بالستر والعافية وأكرمنا بالتقوى وزيننا بالعلم وأفض علينا من الحلم يا رب العالمين وهدنا وهدي بنا وأصلحنا واصلح بنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليقة للشر وهدنا بهدايتك العامة والخاصة وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين لك يا رب العالمين اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم انظر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انظر من نصر الموحدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من عذب المسلمين والمسلمات فعاجله بقارعه اللهم انزل عليه باسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ابرم لهذه الامه المرحومه المصطفويه امر رشد تعز فيه اولياءك وتذل فيه انوف اعدائك يعمل فيه بطاعتك وبكتابك وسنه نبيك وتامر فيه بالمعروف وتناهى فيه عن المنكر وتامن فيه سبل المؤمنين والمؤمنات الهنا ومولانا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم en ik wil يرحمني je الله